بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولا حول ولا قوة إلا بك لك الحمد مولانا على كل نعمة ومن جملة النعماء قولي لك الحمد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دع الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمامي اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخوتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحن في هذا اليوم المبارك في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة وفي هذا المكان المبارك المسجد بيت الله في بيوت أدين الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا رجال رجال رجال يعني ونساء رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله نحن مجتمعون على ذكر الله تعالى في افتتاح هذه الدروس المباركة في سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الانطلاقة المباركة لهذه الكراسي العلمية هذه الكراسي التي إن دلت على شيء فإنما تدل على أن المراد من ورائها العودة بالأمة إلى بيوت الله تعالى العودة بالأمة إلى زادها الروح إلى حيث تتزود روحيا إذا كان للماده أسواقها فأسواق الروح هي بيوت الله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب وتكون إن شاء الله سبحانه وتعالى جلستنا هذه حول المقدمة أي حول المادة التي سنشتغل عليها وحول الموضوع الذي سنحوم حوله وحول المفردات الواردة في هذا العنوان نحن إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن كرسي القاضي عياد في مادة السيرة النبوية إذن عندنا الكرسي وعندنا القاضي عياد وعندنا السيرة النبوية وبالخصوص عندنا الشفاء للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى ماذا نعني بالكرسي؟ وما تاريخ الكرسي في حياة الأمة الإسلامية؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة المنورة يعني استطاع أن يبلغ الناس في جهر استطاع أن يبلغ الناس في إعلان وكان الناس في تزايد مستمر وكان الناس في حاجة إلى أن يروا ويسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان صلى الله عليه وسلم يقف إلى جذع نخل في المسجد تعلمون أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مبني بالأخشاب النخلية يعني خشب النخل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستند إلى إحداها يستند إلى سارية من تلك السواري التي هي عبارة عن أخشاب النخل فلما رأى الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقف طويلا ويتكئ على ذلك الجذع اقصره عليه صلى الله عليه وسلم أن يصنع له أعواد يجلس عليها فقيل له يا رسول الله إن فلانة يعني امرأة من أهل المدينة كان لها غلام نجار، لو أمرته أن يصنع لك أعواد تجلس عليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة مري غلامك النجار ليصنع لأعواد أجلس عليها عند عندما أكلم الناس فصنع ذلك الغلام تلك الدرجات الثلاث درجات الثلاث ولعل المصممين لهذا الكرسي يعني تسنوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فجعله ثلاث درجات يعني واتروه جعلوه وثرا كما فعل هذا الغلام لمنبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما وضع ذلك المنبر تلك الأعواد لما وضعت في مكانها جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس عليها كما قال سعد بن سهل السعد رضي الله تعالى عنه قال فجلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم أول يوم وضعت وكنت رأيته صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم الأول صلى على تلك الأعواد يعني أنه قام على الأعواد فعلم الناس القيام في الصلاة والركوع في الصلاة فلما أراد أن يسجد تأخر وسجد في الأرض لكي, يعلمه الرسول لكي يعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة وجاء في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جلس على هذا المنبر حنى ذلك الجدع كحنين العشار أي كحنين الناقة التي تشتاق إلى ولدها فحتى سمع الناس أنينه وهنا نتوقف إذا كانت هذه الاعواد تحن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتشهد له وتحب أن تكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن تكون موضع قدم الرسول صلى الله عليه وسلم وأن تكون متك الرسول صلى الله عليه وسلم فهي كذلك للصالحين فهي كذلك للصالحين من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم وإن لم نكن نحس بمشاعرها ونحس بأحاسيسها بأحسيس ونحس بفرحها أو ترحها بغضبها أو رضاها فهي, ك... فهي كذلك كانت فهي ترضى للصالحين وتفرح بمقامهم وتغضب للطالحين وتكره معاشرتهم وإن لم نكن نح... نحس بذلك وتشهد لنا أو علينا بذلك يوم القيامة إيانا وإياكم أن نفعل, نفعل الأفاعل التي لا ينبغي فعلها ونقول ما رأنا أحد فقد رأتك هذه الأخشاب ورأتك هذه الأشجار ورأتك هذه المخلوقات التي تحوم من حولك وتشهد لك يوم القيامة فإذا مت إلى الله سبحانه وتعالى شهدت لك وبكت عليك يقول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه إذا مات الإنسان بكى له موضعان موضع سجوده في الأرض وموضع صعود عمله في السماء يعني في مقابل قوله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين فرعون وقومه ومن على شاكلته يعني تفرح الأرض بفقدانهم تفرح الأرض بزوالهم تفرح الأرض بذهابهم فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين أتدرون لماذا لان الله سبحانه وتعالى لما خلق هذه الأرض مهدها للإنسان جعلها للانسان مهدا ولما خلق الله عز وجل هذه السماء جعلها الله سبحانه وتعالى للانسان سقفا محفوظا لما خلق الله عز وجل هذه الشمس جعلها الله سبحانه وتعالى سراجا وهاجا لما خلق الله عز وجل هذا القمر جعله سراجا منيرا لماذا كل هذا لك أيها الإنسان خلق الله عز وجل كل شيء لك وخلقه وخلقك لاجله كما ورد في الحديث القدسي يا ابن آدم خلقت كل شيء من اجلك وخلقتك من اجلي هذا مصداق قوله سبحانه وتعالى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغتش ليلها وأخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لمن الله اكبر متاعا لكم ولانعامكم وانعامكم ايضا متاع لكم اذن فالكل متاع للانسان فالكل مسخر للانسان والارض وضعها للانام وقال الله عز وجل لهذه الأرض ولهذه السماء طوعا كرها فقالت أتينا طائعين فماذا يفعل الإنسان بعد ذلك بعد أن سبحت الأرض والسماء لله سبحانه وتعالى وسبحت الكائنات كلها لله سبحانه وتعالى وتشهد هذه الكائنات لمن صلى عليها أو سجد عليها أو ذكر الله عز وجل عليها ماذا يفعل الإنسان لاحظوا معي أن الله سبحانه وتعالى قال وإيم من شيءٍ الله يسبح له بحمده وإيم شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم. وعندما تحدث القرآن الكريم عن تسبيح الأرض والسماء عبر بالماضي والمضاريع، بمعنى عبر بالتسبيح المستمر. سبح لله ما في السماوات ولد سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ولكن عندما جاء دور الإنسان أمره بالتسبح. أمره بالتسبيح فقال له سبح اسم ربك الاعلى فسبح بحمد فسبح باسم ربك العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الاولى اجعلوها في سجودكم سبحان ربي العلا سبحان ربي وقال في الثانيه اجعلوها في ركوعكم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداب على قوله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كان يتأول القآن تعني قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فإذا أردت أن تكون مع الكون في نغمة التسبيح فسبح الله سبحانه وتعالى وإذا أردت أن تكون شاذا ومنفردا ومنعزلا فكن غافلا عن ذكر الله تعالى إذن فالكرسي أمره خطير هو منبر النبي صلى الله عليه وسلم وميرات النبي صلى الله عليه وسلم وحيث يوقع الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقولون قال الله وقال رسول الله ولم ولو علمنا حقيقة هذا الكرسي ما جلسنا عليه ولكننا جهال فجلسنا شيباس ما ما عرفنا قيمة هذا الكرسي فجلسنا عليه لو علمنا قيمته ما استطعنا لان المتكلم على هذا المنبر مبلغ عن الله ومبلغ عن رسول الله وموقع عن رب العالمين كما يقول العلماء قال الله وقال رسول الله ما الذي جعلكم اليوم ساكتين ولا تستطيعون أن تردوا عليه لأنني في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كنت في منبر آخر لا رفعتم أصابعكم ولا ردتم علي ولا حاججتموني وناقشتموني ولكن ما الذي جعلكم تصمتون وتسكتون منبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه هي النقطة الأولى نقطة المنبر الكلمة الثانية السيرة النبوية وما أذراك السيرة النبوية هي هيئته وحالته التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في جميع مناحي حياته هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هي شمائل النبي صلى الله عليه وسلم هي شرائع النبي صلى الله عليه وسلم هي مناقب الرسول صلى الله عليه وسلم هي خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم هي دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هي محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة محمد صلى الله عليه وسلم بعد البعثة محمد صلى الله عليه وسلم في نسبه وآبائه وأجداده. محمد صلى الله عليه وسلم مع أبنائه وزوجاته وأعمامه وعماته محمد صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وأعدائه محمد صلى الله عليه وسلم في جميع مناحي حياتي هذه هي السيرة النبوية باختصار ولذلك أتسأل أي هم أعظم وإي هم أشمل السيرة النبوية أم السنة النبوية السيرة النبوية ما رأيكم السيرة النبويه ولا السنة النبوية أي اشمل أشمل وأي هم أجمع السيرة لأن السنة النبوية تعني الأحكام تعني ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وإذا ذهبنا إلى المحدثين فنضيف أوصفة خلقية أو خلقية ولكن عندما نتحدث عن السيرة نتحدث عن ما قبل البعتة نتحدث عن اجداد النبي صلى الله عليه وسلم نتحدث عن نسب الرسول صلى الله عليه وسلم نتحدث عن متاع الرسول صلى الله عليه وسلم نتحدث عن دواب النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يركبها. نتحدث عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يكتبون له الوحي نتحدث عن خدام النبي صلى الله عليه وسلم الذين يخدمونه كأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه نتحدث عن موال الرسول صلى الله عليه وسلم وعن ماء الرسول صلى الله عليه وسلم نتحدث عن ماء كل ما يحيط نتحدث عن صحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أبطال في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان في في فيلم معين له أبطال رئيسيين وأبطال ثانويين فالأبطال ثانويين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم في سيرته هم أصحابه ولا تستطيع أن تتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم دون الحديث عن أصحابه الكرام ودون الحديث عن آل بيته الكرام رضي الله تعالى عنه جميعا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هي هذه هي الحالة التي التي يسير عليها هي الحالة التي كان عليها منذ مولده صلى الله عليه وسلم ولذلك نجد الكتاب في السيرة يكتبون مولده صلى الله عليه وسلم يكتبون اجداده صلى الله عليه وسلم نسبه صلى الله عليه وسلم بل يكتبون حالة العرب ما قبل بإعتدر الرسول صلى الله عليه وسلم حالة العرب ما قبل ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم بل نجد البخاري في صحيح قال كتاب بدء الخلق هو اراد ان يتحدث عن السيرة ولكنه بدأ من بدء الخلق من بدء خلق السماوات والأراضين لكي يتحدث عن الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام ليكون خاتمة كلامه هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يبني, يبني صرح الإسلام الذي بدأه الله سبحانه وتعالى بآدم عليه الصلاة والسلام وانتهى هذا الصرح بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي لا نبي بعده ولا رسول بعده وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حاله وحال النبياء من قبله كما تل رجل بنا, بنا بيتا وأجمله وحسنه فجعل الناس يطوفون بذلك البيت ويقولون ما أجمله وما أحسنه لو لا موضع هذه اللبنة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا اللبنة يعني خاتم وأنا اللبنة التي تتمم هذا الصرح وتتمم, وتتمم هذا البناء فيكون أجمل ما يكون فقد كان صرح الإسلام أجمل ما كان ببعتة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذه السيرة بهذه الصيغة وهذه الحالة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهتمين بها لم نكن نحن فقط الذين اهتممنا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يتعللون بسيرته صلى الله عليه وسلم بل الصحابة الذين شاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد وكانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في السراء والضراء يود كل واحد منهم لو يعلم التفاصيل أكثر عن حياة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحكي لكم قصة وقعت لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه كنموذج لحرصهم على فهم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى أبو بكر رضي الله تعالى عنه رحلا من عازب عازب معروف وهو صحابي جليل أسلم وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه العلم ولكنه لم يعرف بداية الإسلام ولم يعش هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم فاشترى عنده أبو بكر رحلا فقال له أبو بكر مر ابنك هذا ليحمل علي رحلي يعني ليعينني على أن أحمله على عاتقي فقال له لا حتى تحدثه بما حدث لك أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة لا يعني يريد أن يستغل هذه الفرصة وأن يستغل هذه المناسبة لكي يحدثه أبو بكر رضي الله تعالى عنه عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له لما داقت علينا قريش وفعلت لنا كذا وكذا خرجت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسرنا وقص عليه قصة الهجرة هذا يدل على حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على حرصهم على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه صبط النبي صلى الله عليه وسلم كان عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم قليلا ولكنه لا يستطيع ان يدرك من خصال النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله ما ادركه السابقون الذين عاشوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر من اربعين سنة او اكثر من ثلاثين سنة فذهب الى خاله هند بن ابي هالة ذهب <تصفيق> الى خاله هند بن ابي هالة فقال له يا خالي صف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكان خالوه خاله هند من أبي هلا كان وصفا يعني أنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم بدقائق الصفات كما سيتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى في الشفاء إذا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم أول من اهتم ب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هم أول من اهتم بشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم هم أول من اهتم بأحوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم تبعهم في ذلك التابعون لما وصل دور التابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ماذا فعلوا جلسوا يدرسون هذا العلم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون وقع على الرسول صلى الله عليه وسلم كيت وكيت، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كيت وكيت، فكانوا يتعلمون المغازية كما يتعلمون القرآن، كما يقول بعضهم عن بعض. كنا نتعلم مغازية وسير الرسول صلى الله عليه وسلم كما نتعلم القرآن، يعني من حيث الاهتمام، كما كانوا يهتمون بالقرآن. الذي هو مصدر التشريع الأول كما كانوا يهتمون بالقرآن الذي يتعبد بتلاوته كما كانوا يتعبدون بالقرآن الذي هو كلام الله عز وجل أيضا يتعلمون سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تلك السيرة التي ليس فيها خطوط الحمر سيرة السيرة الوحيدة في التاريخ التي ليس فيها الخطوط الحمر هي سيرة من؟ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم سيرة أي إنسان في التاريخ فيها ما يحب أن يرى وفيها ما يحب أن لا أن لا يرى. الا سيره محمد صلى الله عليه وسلم فاذا فيها شيء لا يحب محمد صلى الله عليه وسلم ان ينشر بل يحب ان ينشر الله أن ينشر الناس كل ما راوه وسمعوه من الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه ليس فيها الأمور التي لا ينبغي سماعها ولا ينبغي او لا ينبغي رؤيتها او لا ينبغي الحديث بها ولكنها كلها تشريع ولكنها كلها يعني تدل على أن هذا الرجل مرسل من عند الله تعالى على أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلما كانت هذه الحلقات كثيره وكان الناس ينقلون هذا العلم شفويا فكر بعضهم في تدوينه فكر بعضهم في كتابته فظهر أبن, ابن عثمان وظهر عروة بن الزبير ابن اسراب بن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فظهر وهب بن المنبه وظهر ابن شهاب الزهري تعرفون من هو ابن شهاب الزهري لا اله الا الله هو جامع السنة هو الذي أمره أبو بكر بن حزم والي المدينة في زمانه أن يجمع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي, له ورضي عنه قال له يا أبا بكر يعني واليه على المدينة انظر ما كان من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فاني خفت دروس العلم وذهاب العلماء تعرفون معنى دروس ذهاب وزوال درس الشيء بمعنى ذهب وزال واندرس كذلك دارس الرمم يعني أنه ذهب وأصبح في خبر كان وأصبح في خبر كان يعني يخاف ضياع العلم الذي ما يزال ينقله الناس شفويا وأراد أن يكون مدونا فامر فأمر الوالي لهو أبو بكر بن حزم الوالي على المدينة أمر عالم المدينة في زمانه شكونا هو ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى ورضي عنه المتوفى 124 هجرية أمره بجمع السنة فشمر ابن شهاب الزهري عن ساعد الجد والاجتهاد يجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان من بين ما يجمع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم إذن له تأليف في السنة وتأليف في في السيرة النبوية ولذلك ترون أعداء الدين يضربون ابن شهاب الزهري لأنه مذا ضربه فقد ضربوا السنة في الصميم لأن كثيرا من السنن مرويين عن ابن شهاب الزهري كما يضربون أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم إذا استطاعوا أن يحركوا أو أن يهزوا هذه الأسطوانة أبا هريرة رضي الله تعالى عنه استطاعوا أن يشكك الناس في أكثر من خمسة آلاف حديث في أكثر من خمسة آلاف حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم على كل حال هذه فقط إشارة باشتعرفوا بأن ابن شهاب الزهري هو مهتم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومهتم كذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنهم جميعا فلما ظهر فتن وهذا الفتى هو تلميذ ابن شهاب الزهري ظهر فتا في المدينة المنورة واشتغل بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشد الرحال إلى الأماكن والمواقع والمشاهد التي كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم فكان حافظا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكان حافظا لتفاصيلها وكان ابن شهاب الزهري شيخه يعلم بهذا فقال لهم لا تسألوني عن السيرة ما دام هذا الفتى فيكم إنه أمير المؤمنين في السيرة النبوية إنه أمير المؤمنين في السيرة النبوية تدرون من؟ من يكون هذا الرجل؟ إنه ابن إسحاق إنه محمد بن إسحاق المطالبي المتوفامي 51 هجرية فكتب في السيرة النبوية كتابا مستقلا سماه المبتدأ وفيه المبعث وفيه المغازي المبتدأ يعني بدأ ببداية التاريخ ما وصل إليه من العلم حول التاريخ بدأ به كما فعل البخاري إلا أن البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه اقتصر على ذكر الأنبياء يعني اقتصر على ما يهمه من الشرائع السابقة أما ابن إسحاق فإنه اهتم بالتاريخ كله يعني بما فيه السياسة وبما فيه الاقتصاد وكل ما مر في التاريخ كما تقرؤون في بداية في بداية والنهاية لابن كثير رحم الله تعالى الجميع. غير أن العلماء الذين جاءوا من بعده استبعدوا هذا القصة من سيرته القصة المبتدى وبقوا على المبعث والمغازي الذي وصلنا عن طريق ابن هشام في سيرته المهذبة سيرة ابن هشام المعروفة المتداول بين الناس هي سيرة ابن إسحاق. إلا أنه هذبها أضاف إليها قليلاً يعني ولكنه حذف منها كثيرا مما لا يستساغ في نظام في نظام علمي الحديث صناعة الحديث وهذب سيرته فعرف بسيره ابن هشام وجاء بعده محمد بن عمر الواقدي المتوفمتين و وجاء بعده ابن سعد في طبقاته فانتشرت الكتابة في السيرة النبوية ورحلت الينا في المغرب جاءت إلينا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المغرب واهتم علماء المغرب بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم منذ دخول الإسلام إلى هذه البلاد والناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والناس دارسون لسيرة محمد صلى الله عليه وسلم ومؤلفون فيها يعني ألفوا فيها واختصروا السير التي جاءت من المغرب فظهرت سيرة محمد عبد الملك بن حبيب صاحب الواضحة وظهرت سيرة ابن حزم الأندلسي وظهرت سيرة ابن عبد البر وظهرت كتب كثيرة في هذا. الباب فلما كان القرن السادس لهجري بزغ فجر القاضي عياد رحمه الله تعالى فألف في السيرة النبوية ولد القاضي عياد 76 وربعمية هجرية إن الربعمية 76 أين ولد ولد القاضي عياد رحمه الله تعالى في سبتان وكان أصله من الأندلس وكان أصله الأول من اليمن لأنه ليحصبه فقبل يحصب من اليمن يعني كان عربيا من اليمن جاء إلى الأندلس كهجرة العرب الذين جاءوا مع الفتوحات الإسلامية إلى هذه البلاد فاستوطن الأندلس ولكن لما بدأت قلاع الأندلس ستهى ورحلت أسرته إلى سبتة فهو ابن سبتة والسبتي السبتي سبتة السليبة ردها الله سبحانه وتعالى إلى أرض الوطن فبزغ فجر القاضي عياد رحمه الله وتزامن فجره مع زمان متلاطم الأمواج بالأفكار المختلفة والمذاهب المختلفة والأنظار المختلفة حيث كان الناس يتموجون تموج البحر في الفكر والفلسفة والكلام وغير ذلك وصادف بزوغ فجره وطلوع شمسه صادف تحول الدولة المرابطة إلى الدولة الموحديه يعني صادف التحلل بين الدولتين وتدافع بين الدولتين وتعلمون أن الدولة, أن الدولة الأولى لها فكر والدولة التانية لها فكر بل قامت الدولة التانية على فكر معين من أجل القضاء على الدولة الأولى ماذا سيفعله القاضي عياد رحمه الله في هذا التدافع السياسي الموجود في ذلك اليوم وفي تلك الأفكار المتموجة في ذلك اليوم تعرفون تهافت الفلاسفة من الذي من الذي ألف تهافت الفلاسفة أبو حامد الغزالي المتفخم سمياء وخمسة وتهافت رد عليه أحد المغاربة شكونه ابن رشد في كتابه تهافت التهافت ماذا يعني هذا يعني أن الناس يعني بدأوا ينظرون في العقل والتفكير والفلسفة وغير ذلك من الأمور وهناك جانب آخر من الباطنية في شمال إفريقيا هناك جانب آخر من الباطنية وهناك جانب آخر من الذين يقولون حدثني قلبي عن ربي كيف تصنعوا أمام هؤلاء الطوائف هؤلاء الذين ينظرون إلى العقل على أنه هو الحكم على أنه هو الطريق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى وحده وإذا خالف العقل النقل فنحن نقدم العقل على النقل وفي الطرف الآخر قوم يقولون نحن نعرف الحق بأنفسنا والله سبحانه وتعالى يحدثنا في خواطرنا ومشاعرنا ماذا ستفعل أنت إذا كنت في موقعي وفي مكان القاضي عياض رحمه الله تعالى يعني هذا الضغي أن ترد الأمور إلى نصابها وأن ترد المياه إلى مجاريها ذلك ما فعل القاضي عياض رحمه الله تعالى في وضع الشفاء قاضي عياض في توفي قاضي عياض توفي 544 في مراكش هو أحد الرجال السبعة هو أحد علماء مراكش رضي الله تعالى عنه وأرضع فالف هذا الكتاب قبل الحديث عن الكتاب نتحدث عن مؤلفات القاضي عياض قاضي عياض الف كتبا كثيرة وكان له امتياز في تألف هذه الكتب الف ترتيب المدارك الذي لم, نش... لم نشاهد له بعد ذلك من مدارك ترتيب المدارك في ماذا؟ في علماء المذهب المالكي في علماء الفقه المالكي هذا الكتاب برز فيه القاضي عياد كمؤرخ كعالم السير كعالم التاريخ وألف ايضا مشارق الأنوار المشارق التي قيل عنها مشارق طلعت من المغارب قيل عنها مشارق طال طلعت من من المغاربي يعني مشارق الانوار جت من هنا طلعت الى اين الى المشرق والف ايضا التنبيهات حول ام المدونات حول مدونات سحنون تنبيهات يعني تعليقاته على على المدونه والف ايضا اكمال الاكمال اكمال علم في شرح مسلم والف ايضا كتبا كثيره ويات الرائد في حديث ام زرع من لما تضمن حديث ام زرع من الفوائد وألف أيضا الإلماع تعرفون في ماذا ألف الإلماع في علوم الرواية والدراية في أصول الرواية وتقييد السماع إذن فهو بارز في الفقه التنبيهات بارز في الحديث الإلماع بارز في التاريخ ترتيب المدارك بارز في الحديث المشارق بارع في السيرة النبوية الشفاء بارع في اللغة العربية يعني لا يدرك هو في اللغه العربيه يعني خاتمه هذه هذه الكتب هي ماذا هي الشفاء ولحظوا،, ولحظوا معي الشفاء انا ذكرت لكم الامراض اللي هي الامراض يعني امراض الفلاسقه وامراض الباطنيه وأمراض هذه وهذه الامراض تحتاج الى الشفاء تحتاج الى من يداويها تحتاج الى من يعالجها فجاء القاضي عياض رحمه الله فوضع هذا الكتاب من أجل أن, يتشفى أن يتشافى هؤلاء الناس وأن يتداوى هؤلاء الناس في علاقتهم بالرسول صلى الله عليه وسلم في نظرتهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم ينظرون إلى النبوة على أنها شيء مكتسب بعضهم طبعا ينظر إلى النبوة على أنها شيء مكتسب تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم فأراد القاضي عياد رحمه الله تعالى أن يرد الأمور إلى نصابها فألف هذا المؤلف الشفاء بتعريف حقوق المصطفى هذا الكتاب استوحاه القاضي عياد رحمه الله تعالى من الشمائل المحمدية لمن تكون الشمائل المحمدية للترمذي رحمه الله تعالى هذه الشمائل وصلت إلى المغربي. المغرب في حياتي القاضي عياد رحمه الله تعالى جاء بها رجل مغربي رحاله اسمه ابو علي الصدفي ذهب إلى الشرق طلبا للعلم وطلق وقصدا للحج وزياره النبي صلى الله عليه وسلم وأدت به رحلته إلى العراق حيث جلس في حلقه في حلقة ابي القاسم ابن شافور او شهفور هذا البلخي الذي جاء من خراسان وأبو علي الصدفي جاء من المغرب والتقى الرجلان في بغداد فسمع منه شمائل الترمدي الشمائل محمدية للترمذي فرحل بها أبو علي الصدفي إلى المغرب وتلقاها عنه تلميده الأبرز القاضي عياد رحمه الله تعالى فردها إلى الشرق ولكنها في حلة جديدة تعرفون أن الشفاء في الشمائل طبعا في الشمائل وفي غير الشمائل ولكنه بارز في الشمائل استوحى هذه الفكرة فكرة الشمائل من الشمائل المحمدية وردها إلى المشرق ولكنها في حلة جديدة ردها إلى المشرق ولكنها في حلة جديدة ترون أن, القاضي أن القاضية عياذا رحمه الله تعالى له سمة خاصة في, في, في تأليف هذا الكتاب هذا الكتاب سنتحدث عنه عن السيمة الخاصة لتأليفه ولكن قبل هذا ماذا قال العلماء عن الشفاء قالوا عنه وهو كتاب عظيم النفع كثير الفائدة لم يؤلف مثله في الإسلام لاحظ معي لم يؤلف مثله في الإسلام قال هذا الكلام هو حاج خليفة صاحب كشف الدنون وقالوا عنه أيضا وإن كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى كتاب قدره جليل وهو على جلاله مصنفه أدل دليل كتاب جليل ولكنه يدل على جلاله مصنفه كنا هو القاضي عياد رحمه الله قائل هذا الكلام هو الخفاجي يعني شارح الشفاء في كتابه نسيم الرياض نسيم الرياض في شرح الشفاء للقاضي عياد قالوا عنه كذلك كتاب لم تسمح قريحة بمثله ولا نسج فاضل على منواله لم تسمح قريحة القريحه هي, هي الدهن والدكاء والعقل والمسكة التي يكتب بها الإنسان الملكه التي يؤلف بها الإنسان ويصوغ بها, بها علومه قال لم تسمح قريحة بمثله رغم اكترات القرائح والعقول والنهى ولا نسج فاضل على منواله ولا نسج فاضل خليل لي ما هو ماشي فاضل لا نسج فاضل على منواله قيل هذا الكلام هو علي بن محمد الحريش أبدع فيه قولة أخرى أبدع فيه كل الإبداع وسلم له أكفأه كفايته فيه ولم ينازعه أحد في الانفراد به ولا أنكروا مزية السبق إليه بل تشوفوا وتشوقوا للوقوف عليه يعني يقلبوا فقط أنهم يوقفوا على هذا المؤلف ويحوموا حول هذا المؤلف كما صنر وأنصفوا في الاستفادة منه وحمل الناس عليه وطارت نسخه شرقا وغربا قائل هذا الكلام وابن فرحون في كتابه الديباج المذهب وقالوا عنه كذلك وهو كتاب لو كتب بالذهب اوزن أو بالجوهر لكان قليلا عليه فالزمه ايها القاري واشدد عليه يديك واذا لديك عندكم ذهب اه عندكم ما ذهب والجواهر وهو كتاب لو كتب بالذهب اوزن أو بالجواهر لكان قليلا عليه فالزمه ايها القاري واشدد عليه يديك من قائل هذا الكلام قائل هذا الكلام هو المتعصب وستسمح في كلمة المتعصب المتعصب لاخذ لأخذ السيرة النبوية من الكتاب والسنة. إنه الدكتور الأستاذ الدكتور أبو شهبا في كتابه السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة. يعني رجل يقول لا بد أن أخذ الكتاب السيرة النبوية من مصادرها الموثوقه من مصادرها الصحيحة. فها هو يثني على كتاب الشفاء. ويعتبره من هذه المصادر التي لو كتبت بالذهب لكان قليلا عليها لو وزنت بالجواهر لكان قليلا عليها الدكتور أبو شهبا في كتابه السيرة النبوية في ضوء الكتاب السنة يكفي قولة أخرى يكفي لتعريف أوروبا محاسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحامده أن ينقل كتاب الشفاء للقاضي عياض إلى إحدى اللغات الأوروبية يكفي لتعرف أوروبا محاسن الرسول صلى الله عليه وسلم ومحامده أن ينقل كتاب الشفاء أن ينقل كتاب الشفاء للقاضعيات إلى إحدى اللغات الأوروبية تعرفون من قيل هذا الكلام؟ إنه المستشرق الفرنسي لويس ماسيون يعني أنه يقول يكفي لكي تعرف أوروبا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يترجم هذا الكتاب إلى لغاتها لأنهم لو عرفوه لا حبوه ولكنهم جهلوه فعادوه والمرء عدو والمرء عدو ما جهل إذن هذا الكتاب لهذه المكانه وهذه المنزلة وهذا التنى عليه هو الذي جعل العلماء يحومون حوله ويدورون عليه اختصارا وتخريجا وتحقيقا وتاليفا وشرحا وتعليقا وغير ذلك من أنواع الاشتغال شغالا القاضي عياض الناس بكتابه هذا في المشرق وفي المغرب مش في المغرب فقط في المشرق وفي المغرب شغلهم إلى يوم الناس هذا إلى يوم الناس إلى يوم الناس هذا بماذا يمتاز هذا الكتاب وما الذي جعل الناس يحومون حوله يمتاز بحسن سبكه وحسن صياغته يمتاز بهذه الطريقة التي جعله القاضي عياظ رحمه الله تعالى عليه هذه الطريقة تتميز في حسن ترتيبه، فقد جعله إلى ثلاثة أقسام. نشير إليها، وسنعرج عليها إن شاء الله سبحانه وتعالى في حينها. نشير إليها لكي تكون عند كل, و... عند كل واحد من خلاصة عما يتضمنه كتاب القاضي عياد كتاب الشفاء، وكيف كان هذا الترتيب، وكيف كان ترتيب هذا الكتاب عند القاضي عياد. جعله ثلاثة أقسام. القسم الأول. في تعظيم العلي الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا أي تعظيم الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم في القول والفعل يقصد في القول القرآن الكريم حيث اثنى الله سبحانه وتعالى على رسوله وزكى الله سبحانه وتعالى أمره وزكى الله سبحانه وتعالى خلقه وزكى الله سبحانه وتعالى فؤاده وزكى الله سبحانه وتعالى أسوته وقدوته لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر هذه تسكية قدوة وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هذه تسكية الأوامر والنواهي تسكية الشريعة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم هذه تسكية أخلاق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنك لعلى خلق عظيم ما كذب الفؤاد ما رأ هذه التسكية فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ما زاغ البصر وما الله ما زاغ البصر نعم ما زاغ البصر وما طغى هذه التسكية بصر النبي صلى الله عليه وعلى وآله وسلم فالله سبحانه وتعالى زكاء النبي صلى الله عليه وسلم من جميع مناحي حياته فلا يدل كذلك على أن هذا النبي مرسل من عند الله إذا لو عرف الناس هذا لعلموا حقا ان هذا مرسل من عيد الله كما زكاه فعلا كيف زكاه فعلا زكاه قولا اي في القران زكاه فعلا في المحاسن التي خلقه عليها في الشيم والمكارم التي حلاه بها في الاخلاق الفاضله التي زرعها فيه صلى الله عليه وسلم حيث كان محمد صلى الله عليه وسلم كله رحمه كله حياة كله اغضاء كله صلى الله عليه وسلم شيم ومكارم واملأ السمع من محاسن يمليها عليك الانشاد والانشاء كل وصف له ابتدات به استوعب اخبار الفضل منه ابتداء سيد ضحكه التبسم والمشي الهوين ونومه الاغفاء ما سوى خلقه النسيم ولا غير ولا غير محيه الروضه الغناء رحمه كله وحزم وعزم وقار وعصمه وحياء لا تحل البأساء منه عور الصبر ولا تسخفه السراء كرمت نفسه فما يخطر السوء على قلبه ولا الفحشاء محمد صلى الله عليه وسلم زكاه الله سبحانه وتعالى وبينه لنا في هذه الأخلاق ولذلك عرف قبل أن يكون نبيا قبل أن يقول للناس أنا نبي عرف بأنه الصادق الأمين تعرفون ما هي شروط النبوة لكي يكون الرجل نبيا ما الذي يجب في حقنا ان نعرفه في حق الرسل الصدق والتبليغ والامانه يجب للرسل الكرام الصدق يجب للرسل الكرام الصدق امانه تبليغهم يحيق يقول ابن عاشر رحمه الله يجب للرسل الكرام الصدق امانه تبليغهم يحيق الصدق والامانه والتبليغ معروف بالصدق والأمانة قبل النبوه ماذا بقي لنا التبليغ لما اوحي اليه بلغ فتمت الاركان الثلاثه التي تجب في حق الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذه المكارم تعرفون ماذا قال فيها هرقل عظيم الروم لما بعث اليه الرسول صلى الله عليه وسلم برساله يدعو فيها الى الاسلام من محمد رسول الله الى, عرقل... إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن بيت فعلك إتم الأريسيين يعني إتم الأتباع والفلاحين الذين كانوا يتبعونك ماذا فعل اختصر لكم هذه القصة هي موجودة في بداية البخاري ولكن اختصر لكم اختصارا لأن الوقت لا يتسع لسردها كاملة ماذا فعل هرق لما قرأ هذه الرسالة استدعى أبا سفيان ومن معه من أهل الرسول صلى الله عليه وسلم أي ومن معه من قريش الموجودين في الشام في ذلك اليوم بالذات وفي تلك الحال بالذات فسأله عن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كانت أخلاقه وكيف كان نسبه هل كان يكذب هل كان يغدر هل كان هل كان هل كان فأجابه أبو سفيان بأنه لا يكذب وأنه لا يغدر وانه يدعونا الى الصدق والعفاف وصله الرحيم وان نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا ماذا قال ابو سفيان قال له ان كنت صادقا فيما تقول فسيملك تحت قدمي هاتين الله اكبر هذا هو الغزو الحقيقي يعني الغزو الاخلاقي ان تغزو الإنسان بأخلاقك لا بسيوفك أن تغزو الإنسان بأخلاقك ومكارم شيمك لا بدباباتك فالنبي صلى الله عليه وسلم نصره الله سبحانه وتعالى بالرعب لما يمتز به من مكارم الاخلاق ان كنت صادقاً فيما تقول فسيملك تحت قدمياتين لأن الذي ينتصر هو الصدق لأن الذي ينتصر هو الأمانة لأن الذي ينتصر هو اتباع طريق الله سبحانه وتعالى الذين وعدهم الله سبحانه وتعالى إن كانوا على الهود المستقيم لا ينصرنهم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلناه من بعد خوفهم امنا إذا قدم الله عز وجل لنا محمد صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن الكريم وقدمه لنا من خلال أخلاقه ومحاسنه الخلق الذي خلقه الله عز وجل عليه أيضا قدمه لنا سبحانه وتعالى من خلال الدلائل دلائل النبوه المعجزات الدالات على صدق محمد صلى الله عليه وسلم إذ معجزاتهم كقوله وبر صدق هذا العبد في كل خبر يعني أن الله سبحانه وتعالى يرسل رسولا في فيؤيده بالمعجزات يؤيده بآيات فإذا قال له الناس ماذا للك وما حجتك على أنك نبي يقول هذه آيات. فيلقي موسى العصا وتكون العصا آيته ويبرئ عيسى عليه الصلاة والسلام كما هو الأبرس فتكون تلك آيته وغير ذلك من الآيات. فياتي محمد صلى الله عليه وسلم بآيات كثيرة. مادية ومعنوية. وأعظمها القرآن الكريم الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا هو الباب الأول. إذن الباب الأول. القسم الأول في شفاء في كتاب الشفاء هو التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم. تعريف من خلال القرآن الكريم. تعريف من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تعريف من خلال الدلائل دلائل نبوة تعريف من خلال الشمائل النبوية التي أكرمه الله عز وجل بها على القسم الثاني إذا عرفته ماذا يجب عليك تجاهه هذا هو القسم الثاني القسم الثاني ما يجب على الأنام من حقوقه صلى الله عليه وسلم إذا عرفته من خلال القرآن والسنة والشيم والمكارم والشمائل والدلائل إذا عرفته ماذا يجب عليك تجاه هذا هو القسم الثاني يجب عليك الإيمان به ووجوب طاعته واتباع سنته يجب عليك أن تؤمن بأن محمدا رسول الله لا يراودك في ذلك شك أنت تقول بقلب مليء مطمئن بالإيمان رضيس بالله ربا وبالإسلام دينا. وبمحمد نبيا ورسولا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا قلها أدق وشكد وشكد دق حلاوه الايمان ولا لا فالايمان له حلاوه ولكنها انما تدرك بالروح انما تدرك بالقلب الكبير من كان له قلب كبير يتذوق هذه الحلاوه وما يستطيع أن ينفك عن هذه الحلوة ولو وضع على ظهر الصخر الذي وضع على ظهر بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه بلال بن رباح كانوا يضعون عليه الصخر ويقول ويقول أحد أحد فلما هاجر إلى المدينة وكان بخير وعلى ساله سأله الصحابة كنا قلنا الصحابة يسالون عن السيرة سألوه عن سيرته كيف تصبر لذلك البلاء ولذلك العذاب الذي أنت تعاني منه وأنت تقول أحد أحد والناس يجلدونك والناس يضعون عليك الصخرة الحراء الصخرة الرمضاء على بطنك كيف تصفير؟ قال لهم أمازج حلاوة الإيمان بمرارة العذاب فتغلب حلاوة الإيمان مرارة العذاب الله أكبر كي يخلط أمازجه كي يخلط المزج كي يخلط الحلاوة الإيمان مع مرارة العذاب فتغلب حلاوة الإيمان مررت العذاب هذا ما يسمى بنكران الدات ينكر هذه الدات ويعيش بالروح ويعيش مع الله سبحانه وتعالى أحد أحد إذن رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ووجوب طاعته يعني لا يمكن أن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولكنك لا تطيعه ولكنك تخالف امره ولكنك تخالف نهيه هذا لا يدل على انك مؤمن بمحمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم اختصر لان الوقت ربما لا يتسع ثانيا لزوم محبته ومناصحته من حقوقه عليك ايها المؤمن من من حقوقه عليك محبته صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون حبا اليه من ماله ووالده وولده والناس اجمعين فقال له عمر لا انت احب الي يا رسول الله من كل احد الا من نفسي استثنى نفسه فقال لا يا عمر حتى كنا احب اليك من نفسك حتى كنا احب اليك من نفسك فقال انت الان يا رسول الله احب الي من نفسي وهذه المحبه حتى من النفس حتى على النفس جسدها الصحابه رضوان الله تعالى عليهم عندما كانوا يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويستسهلون الصعبه من اجل الحفاظ على الرسول صلى الله عليه وسلم نحريدنا نحرك يا رسول الله يقولون نحريدنا نحرك من لك الجنبال في ميدان المعركه تتجه نحو الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابه يتصرصون باعناقهم كي يجعلوا العناق ديالهم هي الترس التي تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحميه من ضربات العدى قال الصلى الله عليه وسلم هون عليك يا فلان هون عليك يا طلحه من عبيد الله هون عليك يا ابا طلحه الانصاري رضي الله وسأل عنهم فيقول طلحه وابو طلحه نحريدنا نحرك يا رسول الله نحري. لأنني إذا أصبت كنت شهيدا وفزت بالشهادة أما أنت إذا أصبت أصبت الدعوة وأصبت الأمة بمصابك فلأنت بقى أنت خير لنا من أن نبقى جميعا لا معنى لبقائنا جميعا إذا ذهب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم جسدها أبو بكر ليلة الهجرة لما كان يمشي خلفه ويمشي أمامه ويمشي عن يمينه ويمشي عن شماله مهلا يا أبا بكر لماذا أنت تدور هكذا قال يا رسول الله أمشي أمامك فأخاف الطلب وأمشي وراءك فأخاف الرصد وأمشي عن يمينك وشمالك يا رسول الله مخافة عليك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول في اثنين الله ثالثهما قال لا يخافني أني شيئا يا رسول الله قال لا تحزن إن الله معنا يقول العلماء معنا ولم يقول إن الله معي لأن أبو بكر يخاف على الرسول صلى الله عليه وسلم فادخله النبي صلى الله عليه وسلم في المعي إن الله معنا بخلاف اليهود الذين كانوا وراء موسى وقالوا إنا لمدركون قال موسى كلا إن معي ربي سيهديني أنتم خيفين على رسكم الله يعنيكم الله عونكم, أه؟ الله عونكم. لو كانوا خافوا على موسى لقال لهم إن الله معنا ولكنهم خايف على رؤسهم لأنهم قالوا اوذينا من قبل أن تاتينا ومن بعد ما جئتنا يعني تطيرنا بك قالوا طيرنا بموسى ومن ومن معه تشأموا وقعوا في ولكن أبا بكر لم يتشأم بمحمد صلى الله عليه وسلم ولكنه يفنى وتفنى أسرته وتفنى الدنيا كلها في مقابل الحفاظ على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومناصحته مناصحته هي اتباع سنته ونصرة سنته صلى الله عليه وسلم كما س Sung عظيم أمره ونهيه وتوقيره وبره صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن نقارنه بقال فلان وقال علان وكان ابن عباس رضي الله تعالى أنه إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويستدرك عليه أحد الجالسين ولكن أن بكر قال يغضب ويجر رداه ويقول احدثكم عن رسول الله وتحدثونني عن فلان وفلان مع أن أبا بكر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أن أبا بكر من علماء الأمة ولكنه ولكن ابن عباس اراد أن يعلم الأمة الأدب أنه لا تقدم بين يدي الله ورسوله كما يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه يقول لقد أدب الله قوما ومدح الله قوما وذم قوما في مقدمة سورة الحجرات أدب الله قوما فقال لهم لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ومدح قوما فقال أولئك, أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين غضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم ودم قوم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم أكثرهم لا يعقلون فكن ممن مدحه الله سبحانه وتعالى حيث تتأدب مع الرسول السلام أو على الأقل كن ممن أدبهم القرآن لا ترفع صوتك فوق صوت النبي ولا تقدم على قول الله على قول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وإسلام القسم الثالث باختصار فيما يستحيل في حقه صلى الله عليه وسلم وما يجوز عليه شرعاً ما يمكن أن نصفه به صلى الله عليه وسلم وما يمكن أن لا نصفه به صلى الله عليه وسلم ما هي الأحوال البشرية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الاح... ما هي الأحوال شريعية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نخلط القسم الثالث فيما يستحيل في حقه صلى الله عليه وسلم فيما يستحيل أن يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم وأن ينسب إليه وما يجوز عليه شرعاً ما يجوز عليه صلى الله عليه وسلم من العرض البشرية من نوم وأكلين ونكاحين وغير ذلك من الأمور وما يمسئ في حقه صلى الله عليه وسلم ويصح ان يضاف اليه من الأمور البشريه يقول قاضي عياض عن هذا القسم وهذا القسم اكرمك الله وغنرجع هذا النقطه ونوقف عندها لانه هو سبب ولب لب الكتاب كله وهذا القسم اكرمك الله هو سر الكتاب ولوباب ثمره هذه الابواب وما قبله له كالقواعد والتمهيدات والدلائل على ما نريد ما نريده فيه من النكث البينات وهو الحاكم على ما بعده هذا القسم هو الحاكم على القسم الرابع وهو الحاكم على ما بعده والمنجز من غرض هذا التاليف وعده وعند التقصي لموعدته والتفصي عن عهدته يشرق به صدر العدو اللعين ويشرق قلب المؤمن باليقين ما معنى يشرق يشرق يعني كي تحصروا هنا في الحلق تقول العرب شرق بالماء وغص بالطعام وشجية بالعظم وجارض بالريق ماذا تقول عن اللبن ماذا تقول العرب عن اللبن نعم كونوا مطمئنين فلم يشرق أحد في التاريخ باللبن فلم يشرق أحد في التاريخ يعني مع مرشي واحد تحصر اللبن في التاريخ وهذا من اعجاز قوله سبحانه وتعالى لبنا خالصا سائغا كلمة سائغا للشاربين لم يشرق أحد باللبن في التاريخ شرق بالماء وغص بالطعام وشجية بالعظم وجارض بالضاد وجارض بالريق قال عبد بن الأبرص حال الجريض دون, دون القريض قال له المنذر بن ماء السماء انشدنا من شيء عليك وهو يريد قتله قال حال الجريض دون القريض يعني ما بقى حال الجريذ دون دون القريد القسم الرابع في تصرفات الاحكام على من تنقصه او سبه صلى الله عليه وسلم القسم الرابع والاخير حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم حكم من انتقص النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الاوصاف التي يمكن ان نقول هي تنقص للرسول صلى الله عليه وسلم ما هي الكلمات التي يمكن اذا بها النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن ان صاحبها يعني نحكم عليه بحكم من الأحكام حتى قال ابن حجر رحمه الله تعالى من قال إن محمد صلى الله عليه وسلم أسود اللون كافر من قال إن محمد صلى الله عليه وسلم أسود اللون معنى مجرد أسود اللون أن تقول أسود اللون فقد قلت كبيرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أزهار اللون لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك نكتفي بهذا القدر ونعود إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس المقبل بحول الله لكي نفتتح هذا الكتاب الشفاء للقاضي عياض رحمه الله تعالى ونتناوله يعني خطوة خطوة يعني مستمتعين ومتملين بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولسان حالنا يقول أخي الله يا إن شط الحبيب وربعه وعز تلاقيه وناءت منازله وفاتكم أن تنظروه بعينكم فما فاتكم بالعين هذه شمائله أكتفي بهذا واستغفر الله لي ولكم